زعظم زعظم زعظم أيوة أنا المستاد زعظم زعظم هل الحرافيش الخلق صنفين وثالثهم يا حصر ما خمسة وسبعون عاما من عمر الإذاعة المصرية المماليك حكايات حركة نجيب محفوظ، شريكه مسؤولي، 75 وسبعين سنة, سنجان سنة. سنجان شايد. في ذا، إنجان شعي، مطبات في الهو، العلم والحياة، زيارة لمكتبه فلان، عالم نفيا، شاهد على الله، 75 وسبعين سنة. اذاعه ايه اللي جابك هنا منشوف ايه حكايتك يا سعوف يا رقصين صندوق مليان ذهب اجمع اجمع حبي حبي احمدك يا رب خمسه وسبعين سنه اذا احسن القصص هني ليه نوري الله حي سلام أهل اهلا سلام بكم مستمعينا الاعزاء نستكمل احتفالنا بالعيد الماسي للاذاعه المصرية 75 سنة اذاعه كل عام وانتم بخير <تصفيق> سمسة وسبعون عاما من عمر الاذاعه المصرية سمس وسبعون شمع فضيئها الاذاعة هنا القاهرة <تصفيق> Hit me te roeien, rijlيه en geef. Hit me وفي عصر نهبتنا اكبر اذا عيتنا يتمسي ارسالها ويما دنيتنا اذا الحره المصريه المصرية الله الله على اذا الحره المصريه المصرية والتي نحتفي بها اليوم وغدا ونحتفي بها دائما ان شاء الله معكم اليوم الإعداد وتقديم حنان عسكر في العزة الحرة الهضلية اشتر فكرات الفترة رند الجاهلة لجاهد عادل شحاسة و دياب. ديام في كل كتور مع كل مسموع في قلبه و هنوكريت اهلا ده الاذاعيه ايمان عبد الشافي حاضر القدر بالكون في كل الكون الاشراف اسماعيل عبد الفتاح Echt, jij bent al, jongens, allemaal. te zeggen, عايش في الحر على صوتي وحريا الله الله عايش الحر waarlijk en zwoegt in de wind ik En ik goed, we nagaan tot de olie.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 على صوت الحرية إذا عدنا الحرة المصرية فتواصب إحلة العطاء بها عبر أثير الإذاعة المصرية إذاعة البرنامج العام والتي تكمل عامها الخامس والسبعين مستمعين العزاء دائما في هذه الأيام نتذكر انطلاقة أول صوت مصري أصيل قائلا هنا القاهرة هذا الشعار الخالد عبر الأجاني والزمان نتذكر أيضا في هذه الأيام قمم الإذاعة المصرية بأجيالها المتعاقبة الرواد العظام الأساتذة المخضرمين وأيضا شباب الإذاعيين نتذكر أيضا كتابنا علماء مفكرين الذين أسروا بعطائهم المتجدد عملنا الإذاعي فأسجدوا الدورة الحضرية الرائدة لنصر أم الحضارات وللبرنامج العام أم الإذاعي بصنا اين مهما تعددت وسائل الاعلام الاخرى للاذاعه طابع خاص به نوع من الحميميه يفتقد التلفزيون وغير ذلك من الوسائل حميميه نشعر بقربها ودفئها فالإذاعة تصل مجال للتفكير وللتخيل كل تحية للإذاعة لما قدمته وتقدمه من متعه وإثارة وثقافة تحية حميمية للإذاعة المصرية في اعيادها الماسية يا يا يا يا het is moeilijk, voor de mannen, voor de mannen, voor de سائرين الأعزاء كروان الإذاعة محمد فتحي كان من أوائل مذيع الإذاعة وكان من شرقي قسم اللغة الإنجليزية. يحكي الأستاذ مورسي سادي الدين والذي قدم أعمالا عديدة مهمة في البرنامج الأوروبي والبرنامج الثقافي يقول في عام 1942 كنت في السنة النهائية من قسم اللغة الإنجليزية كان يصرح لنا بالذهاب إلى نادي شرقي قسم اللغة الإنجليزية في شارع الشريف. وفي اقترح علينا محمد سطحي آدات برنامج إذاي نقدمه وهكذا بدأنا والحديث طبعا الأستاذ مرسي قاض الدين ما أطلقنا عليه الركن الثقافي والذي يقدم مختارات من الأدب الإنجليزي مترجما إلى العربية هذه المجموعة كان بها ثماد توفيق علي الرعيعنايا طلعت وكمال لعبد السلام. من كل عربي شيء. حيا طول الطريق من كل عربي شيء و مليون صديق من كل جن هكذا مستمعينا الأعزاء كان كروان الإذاعة محمد فتحي وكان حسه الإذاعي القوي وأفكاره التي استطاع أن يقدم من خلالها فكرة ثقافية جديدة لمجموعة من الطلبة وهذا أيضا ما قاله عنه الأستاذ موسى عبد الدين ما قاله عن كروان الإذاعة محمد فتحي أما ما تقوله عنه أم كلثوم فسنسمع إليه الآن في دردشتها مع الإذاعي الكبير. الذي ينفعنا ويزيدنا ثقافة ببرنامجه الأسبوعي أسبوعيات صاهر أبو زيد نتقل أن معه في دردسة مع حبيبة مصر وحبيبة الملايين من أبناء مصر أم كلثوم عن محمد فرح مساء الخير فرح مساء الخير رسال صاهر نحن الحقيقة سعداء جدا ومقدرين احنا ب. ناخد حديث من سياتك في ليلة بتقدمي فيها اقبال لأول مرة بكل السرور وبيسعدنا ايضا ان احنا نقدم الاذاعي الرائد والمعلم الاذاعي الاستاذ محمد فتحي وبعتقد ان الاستاذ محمد فتحي له مع سياتك بالذات ذكريات كتير أه معرفش هل سياتك بتذكري حاجة من اول لقاء ليكي مع الاستاذ محمد فتحي الاستاذ محمد فتحي هو اللي قدم اول حفلة خارجية في الراديو هاي. وهو اللي اسعد الملايين بصوته الجميل و العظيم لكل الحفلات اللي ازاها بصوت الساحر هاي. بس اعتقد سيابتك ان الاستاذ محمد فتحي كمزيع في الاذاعات الخارجية عمل دور للمذيع. طبعا فهو مش بس عمل دور المذيع ده كان هو عمل تلفزيون قبل التلفزيون <تصفيق> ما يطلع لانه نقل صوره صدقه عن المستمعين وعن الفنانين وعن الستاره ازاي بترتفع وعن النور وعن وعن الى اخره بحيث انه كان بيرسم صوره صدقه لل... لكل الحفل كان الناس اللي خارج الحفل بيشوفوه مش بيسمعوه يعني باليقظة الذهنية بتاعته ما بيسبش حاجة في الصالة ولا ملامح الجمهور ولا انفعالاته بيقدمها للمسامعة زي ما استاتك قلت فعلا في التعبير الرائع التلفزيون قبل تلفزيون طبعا بالحقيقة احنا يعني سعداء جدا بهذا اللقاء وانا بسيب دلوقتي مع سياسك الاستاذ الكبير محمد فتح عشان يقدمني لا انا بقى من حق الاستاذ محمد فتح علينا جميعا و... ان احنا نقدمه انا اقدم الاستاذ محمد فتحي لحضرات المستمعين فما اعتقد كرم زائد واكثر مما كنت اتوقع فالحقيقه ان السيده ام كلثوم او كوكب الشرق كما اطلقنا عليها في ذلك الوقت كانت بالنسبه لبلدنا وبالنسبه للعالم العربي كله كان يوم من الأيام التي تنتظر بفروق صبر ويعد لها كل إعداد كان يوم عيد كانت حفلة الشهر كانت حفلة عيد بالنسبة لجميع العالم العربي وده يمكن السبب اللي خلانا كلنا ننجح في مهمتنا على اعتبار أنها كانت مسؤولية كبيرة بنشعر شعودية مسؤولية محببة لكن بنشعر ان احنا في نظر العالم وفي سمع العالم كله العالم اللي نحبه العالم اللي في قلوبنا كله العالم العربي فكانت حقيقه الالهام بتاع التقبل وحب الجماهير لها في كل هذا العالم العربي هو اللي خلانا نوفق هذا التوفيق اللي تكرمت السيد ام لأنها أشرت إليه اليه كان بودي اقدم ملحوظة غيره على الحفلات حفلات ام كلثوم فالشيء الجميل في ان انا ملاحظ ان الجماهير عاده في اقبالها واقبالها المتزايد والتكالب على حضور الحفله وان الناس بتيجي من كل الدنيا بيسافروا من هنا ومن هنا ومن هنا والسميعه من من جميع الالوان فدي ظاهره طيبه جدا وعظيمة وتدل على مدى سيطرة ام كلثوم على قلوب الجماهير باستمرار انا ما انساش اطلاقا يمكن شيء طبيعي برضو ان العرب والمصريين بالذات يقبلوا هذا الاقبال الشريف لكن لا انسى في حفله يوم من الايام كنا في حديقة الازباكية وبعدين كان فيه ثلاثة اجانب وفي أثناء الاستراحة بصيت لقيت جم يتكلمون شافوا ميكروفون وبتاعوا فيهم الحفلة مزاعة قالوا ان احنا يعني ضيع جانب وضيوف وبنتفرج على الحفلة لكن عاوزين هل ممكن نبدي ملاحظة ملاحظتنا على الحفلة قلت لهم بكل سرور قلوانا عاوزين تقولوا ايه قالوا يعني احنا واحد منهم قدم نفسه ما اذكرش طبعا اسمه لكن كان بيشتغل في المسرح في يعني في اعمال مسرحية عموما تقديم حاجة زي كده فقال ان احنا تعلمنا حاجه وشوفنا ظاهره غريبه جدا خسرتها اوروبا وخسرها الغرب خالص وهي مساله التجاوب العظيم اللي لمسناها هنا بين المغني وبين الجمهور فاحنا في اوروبا المغني او المغنيه بيقف على المسرح يقول هس الناس كلها سكتة وقعدة يقول كنتين كن الغنوة من أولا لأخير هقول حاسس في صميم قلبه ببرود وبفتور وبتاع فإحنا عاوزين ننقل بقدر الإن حلوة اللي شفناها عندكم هنا وهو إن الجمهور بيجاوب وده ما يجراش حاجة أبدا إن الجمهور عند المقاطع يظهر تقديره وإحسانه للـ للـ للـ للـ للمطرب وللا فدي كانت ظاهرة من الظواهر واعتقد انهم معرفش انهم نقلوها او ما نقلوهاش لكن لهم ثقة لكن برضو دي مش ما افتكرش تعود الا الى الشخصية المطربة في هذه الحالة وهي كوكم الشر ومكلسهم والله انا ما يعني ما ما اذكرش حاجة من الحاجات دي لان طبعا ببقى في شغلي وفي الاعداد للاغنية الثانية مثلا او الثالثة ما باخدش بالي من يعني. ديان لا فعلا ما وانتي كمان من الناس القليلين جدا اللي بيبقوا قد كده احساسهم بال بالعمل بتاعهم بالمسؤولية بتاعاته مصيطرة على كل حواسهم في, في طول الليلة فعلا ممكن الواحد بيشعر انه حرام انه يتكلم معها لان كل احساساتها مصيطرة علىها <تصفيق> ااه <تصفيق> ده فتحي يعني أنت بتديني يعني صوره اكبر من من اللي انا فيها فعلا وده طبعا أنا أشكرك عليه بس ده يعني ارد عليه ومبالغ <تصفيق> والله ده تواضع مني أنا أؤكد لك ان ده تواضع أنا حكي الاستاذ ده بتفتكر تواضع ولا مش لا والله تواضع كبير لا لا مش ما تواضع انا لا لكن لكن حقيقه أنا انا شاعر بسعاده عظيمه جدا ان اتيحت لي الفرصة مرة تانية إن صحيح ان احنا انقطعنا مدة طويلة لأعمال يمكن فيها حاجات شبه ديبلوماسيه ومعرفش لكن ارجو ان الواحد لسانه يكون لسه منطلق زي زمان يعني لا ده اكتر من زمان <تصفيق> ده حاجة عظيمة هي الحاجة الكويسة دائما كويسة ست ربنا دارك لنا في عمرك وفي جهودك ويوثقك دائما ويمناحك الصحة والعافية الحقيقة اتذى فتحي يعني في مناسبة زعج قصيدة دينية لإقبالي يعني أنا بحس أنه سيدة أم كسوم بتقوم بدور كبير جدا في هذا المجال أولا المجال القصيدة العربية يعني الغناء الآن بيتجه إلى الخفة وإلى أنه يبعد عن الفصحى أحيانا وإلى أنه يتجاوز القصيدة وأم كسوم وحدها تقريبا بتمسك بالقصيدة العربية اللي هي فروة من فرواتنا الفنية الكبرى بتمسك بيها وتجدلها من روحها وتخليها شامخة فعلا وانا اذكر مثلا لما سمعت اول مرة سيدة ام كلسوم على المسرح اتغني يا عالم الاسرار يا علم اليقين بقصة لقيت الدموع نزلت من عينها فعلا وفضلت الجمهور حوالي خمس دقيقة او اكتر يصفق متواصل وهي ايضا دموعها ماشية نزلة متواصلة فانا حس ان الاحاسيس الدينيه بتاع سيد عمقسوم عميقه جدا واحساسها بالقصيدة احساس عميق اوي فيعني ايه بالقصيده آآ سببه آآ يعني حبك للفصحى ولا حبك للنغم اللي بتؤدى به القصيده اللي هو النغم الشرق الاصيل ولا حبي الاتنين مع الاتنين يعني هل بتحسي برنين في الكلمه الفصحى رنين معين بيتجاوب بي مع نفس انا في, في الشك أه يعني ال الشعر بال يعني الأغنية ال بتبقى أكثر تأثير في نفسي. عيب. وفي نفوس العرب جميعا يعني بدل يعني ما يجيبش مثلًا نهبه يعني بتحسي إن اللغة اللي بن بنخاطب بها كل العرب يعني. كل العالم العربي. آه. آه. انا انا مصروق جدا ان بسمع من السيده ام كلثوم هذا الكلام لان انا من يعني يصح ان انا اكون مبالغ شويه لكن بلاحظ ان الاذاعه في حالات كثيره مش بس في الغناء وانما في الكلام العادي اللي بيجري على لسان المذيعين في المناقشات وفي المساجلات وفي كل شيء بنترجمه عام ليه ما يعني بينما زي ما الست قالت دلوقتي ان الرنين بتاع اللغه العربيه في ودننا وفي ودن العالم العربي كله رنين جميل جدا وبديع جدا والواقع زي انت ما اشرت ان دي فكرتني بمدخل باول ظهور الغناء الديني لما الست ام كلثوم غنت سلو قلبي وجاه بعدها ريم ولع القاع وولد الهدى دي كانت هزت عاطفه وما تزال تهز انا ما انساش وقفتها عند ابا الزهراء قد جاوزتو قدري بمدحك دي كانت الناس فعلا دموعها بتنزل من عليها فدا دا رفعنا مستوى الغناء والكلمه العربيه رفع عظيم جدا فليه احنا النهارده برضو ننزل بيها ونحاول اننا نترجمه كلام عام ومالوش فانين زي ما سيبت بتقول هو على كل حال يعني هو برضو تنويع بس ما يجيبش ان احنا ننسى الفصحى يعني هو برضو يعني الكلام العمي او الزجل ما ننساش الصور الجميلة اللي قالها بيران ممكنش ننساها أبدا وما نطلبش استبعادها اطلاقا يعني يعني تصور لما نقول لك مثلا شمس الأصيل ذهبت خالص النخيل يا جميل يا حضره تحفه ومصوره في صفحتك يا جميل والناي على الشط غنى والهدوء بتميل على هبوب الهواء لما يمر عليل يا جميل يا حلاوه اه مين دول الحلاله فيش ابدا من كده فعلا. لا ما هو ما يمكنش لسه بده شعر ده, ده قطعا شعر عالي يعني وانت نفسك الاهات مثلا الامل لولاها علي كنت في حبك ضحيه حاجه مم. جميله يعني العمليه في الصور الجميله حاجه رائعه يعني في حاجات يعني مثلا عندك الاستاذ رامي هو قال لنا زجل لكنه شاعر يعني الفكره فيه والصوره اللي بيديها للمستمع شعر في ذهنك اي اغنيه دلوقتي موضوع حاجات كتيره بليعه كتير جدا في سهران لوحدي وفي قد حبك ليه وفي حاجات كتير جدا عميقه فضلت تعيش بقلوب الناس وكل عاشق قلبي معاه شرب الهواء وفاتول الكاس من غير نديم اشرب وياي يعني حاجة شعر هكذا مستمعين الأعزاء كان حديث كوكب الشرق أم كلثوم عن اللغة العامية والأغنيات باللغة العامية وجمالها وأيضا عن اللغة العربية الفاصيحة المزيد أيضا عن هذا الموضوع سنتحدث عنه غدا إن شاء الله من العشرة إلى الثانية والنص في احتفالنا بالعيد الماسي للإذاعة المصرية مع الرائد الإذاعية الكبير الأستاذ صالح مهران يتحدث عن اللغة المحكية في الإذاعة المصرية غدا إن شاء الله من العشرة وحتى الثانية والنصف <تصفيق> كنا نساعدنا كنا نساعدنا نساعدنا الأعزاء إعلو دوي صوت بلدنا وصوت أم كلثوم كان ينطلق من هنا من الإذاعة المصرية إلى كل بيت من خلال الصندوق من خلال الراديو قديما مراسل مجلة لايف الأمريكية عندما تحدث عن أم كلثوم قال مساء كل شميس يحدث شيء جريب في الشرق الأوسط يهدأ الضجيج في شوارع القاهرة فجأة وفي الدار البيضاء التي تبعد 2500 ميل إلى الغرب يكف كبار السن عن لعب الطاولة في المقاهي وفي بغداد التي تبعد 800 ميل إلى الشرق يترك الناس أشطاءهم وأيضا تكون أذهنهم مشغولة بشيء آخر وبين الحدين الجغرافيين على طول الصحراء وعرضها يأوي الأعراب إلى فيامهم الكل ينتظرون برنامجا معينا يبيعه راديو القاهرة نجمته مفردة اسمها أم كلثوم لها الحق بجدارة أن توضع على رأس أشهر فناني العالم. <تصفيق> سيداتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السادسه اذاعتي جمهوريه في مصر العربيه من القاهره نجدد لحضرتكم التحيه ونقدم نشره الاخبار